في قرار م ك ي ن ثم خ ل ق ن ا ا ل ف ة ع ل ق ف خ ل ق ن ا ا ل ع ل ق ة م ض و ة ف خ ل ق ن ا ا ل م ض و ة ع ظ ا م ا ف ك س و ن ا ل ع ظ ا م لحما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 انشانا لكم بجنات من نخيل و اعناب لكم فيها, فيها فواكه كثيره ومنها تاكلون وشجره تخرج من طور سيناء ل م و س و ع م ا ل ن ي ك م م م ا في ب ط و و ن ه ا ل ك م ف ي ه ا م ن ا ف ع كثيرة و م ن ه ا ت أ ك ل و و ن ع ل ي ا و ع ل ى ا ل ل ف ك ت ح م ل و ن ولقد أ ر س ل ن ا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله, اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيرو افلا تتقون فقال المنأ من الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر م ث ل ك م يريد أ ن ي ت ف ض ل ع ل ي ك م للعلوم ا ل ا س م ع ن ا بهذا م ي ه ف ت موسوعه حتى حين ق النابلسي رب ب م ك ذ و ن ف أ ن ا للعلوم و ح ي ا فإذا جاء أ ر ن الاسلاميه و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 「こんにちは」 ث م أنشأنا من ب ع د ه م قرن ا ل ن ا فيهم ر س و ل ا منهم أن ي ع ب د و ا ا ل ل ه م ا ل ك م من إله ل غيره أ ف ا تتقون ق و ا ل ا ل م ن ي ه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 ولئن أ ط ع ت ب ش ه النابلسي ك م إ ك م إذن خ ل ي ع ل و م الاسلاميه أنكم مخرجون ه ا هيهات الماسرون هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوث ل و س و ع ه النابلسي ح ة ب ا للعلوم ح ق <تصفيق> ف ج ع ن ا غثاء ه م ف ب د ا ل ق الاسلاميه ظ ل م ثم ي ن أ أ ج ل ه اسماء وما ي ت خ ر و ن ث أ ر س ل ن ر س الله تترى ك م أمة ا جاء ر س و الحسنى كذبوه ف ا بعضهم بعضا ع و ج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 واحدة وأنا ر ب ك م ف ت ق و ف ت ق س و ا أ م ر ه م بينهم ب ز ر ا ك ل حز ب م ا ل د ي ه م ف ر ح و ن ف ر ه م في حين غمرتهم حتى أ ي ح س ب و ن ن أ م ا ن م ب ه ن و س و ع ل ه م في ا ل خ ي ر ا ت ن س ا ع ل ه م ف ي ا ل خ ي ر ا ت ب ل لا ي ش ع ر و ن إن ا ل ذ ي ن ه م من خ ش ي ة ر ب ه م مشفقون والذين هم بآيات ب ر ه م ي ؤ م ن و ن و ا ل ذ ي ن هم ب ر ب ه م ل ا ي ش ر ك و و ن ا ل ذ ي ن ي ؤ ت و ن م ا و ق ل و وجنة ب ه أنهم م إ ل ى ربهم ر ا ج م ي ه في الخيرات و ه موسوعه لا ا س ب ق ن نكلف ن ولا ا إلا س ا و ل د ي ن ا ك ت ا ب ينطق ب ا ل ح ق وهم لا ي ظ ل م و ن ب ل ق ل و ب ه م غمرة من ه ذ ا و ل ه أ ع م ا م ن ي ه موسوعه ا ل و ن حتى إ ذ ا أخذنا م ت ر ف ي ن ب ا ل ع ا ب إذا ل و م ا ل ا تجأروا ا ل ي و م إن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 ام لم يعرفوا رسولهم فهم لهم كرون ام يقولوا نبيه جنه بل جاء بالحق واكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق ا ه و ا ء ه ف س د ت السماوات و ا ل أ ر ض ومن فيهم بل أ ت ي ن ا بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أ ن ت س أ ل ه م خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين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 موسوعه ن ذ ا من ق ب ل إ ن ه ا إ ل ا أ س ي ر ا ل أ و ل ي ن ق ل ل م ن ا ل أ ر ض و م ن ف ي ه ا إن كنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون ي ق و ل و ن ل ل ه ق ل أ ف ل ا تتقون ق ل من ب ي د ه م ل ك و ت ك ل شيء وهو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 و إ ن ه موسوعه ا ل ن م ا ب ل س ا للعلوم ه الاسلاميه على ب سبحان الله عما يصفون عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة فتعالى عما يشركون قل رب انما تريدين رب فلا تجعلني في القوم الظالمين و إ ن على أ ن نري كما نعزهم لقادرون ادفع بالتي هي أ ح س ن ا ل س ي ئ ا نحن ا ل م بما يصفون واعوذ ق رب بك أعوذ من ه ت الشياطين و أ بك رب ان يحضروا الله حتى اذا ج ا ء ت لفضيله ا ل د ك ل م ة هو ق ا ئ ل ه ا ومن فإذا موسوعه ا ل ن س ا ب بينهم يومئذ و ل ا ي للعلوم ن ف ا ل ت م و ا ز ي ن ه فأولا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 الذين خ س ر و ا أ ن ف س ه م في النابلسي ل ل ع ل ه م ا ل ا من ع ل ا م ي ه و ل ل ه م اجعلنا ممن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون تلفح وجوههم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 「あしたよ」。 وردتموهم س خ ي ا حتى أن س و ك م ذكري وكنتم منهم تضحكون إني منهم جزيتم ا م الله الحسنى نبثتم في سنين الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوما الدين قال إن لبثتم الا قليلا لو أ ن ك م كنتم تعلمون افحسبتم ََُْ أ َ ن َّ م َ ا خلقناكم َََُْْ عبثا ًَ و َ أ َ ن َّ ك ُ م ْ الينا ََْ لا ترجعون ََُُْ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَنِكُ الْحَقِّ لَا ومن يدع مع الله إ ل ه ا آ خ ر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يصلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين